فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَقَهَّوْنَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لَهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنْقَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْرًا فَسَاءَ مَقَرًّا وَمَنْ ذُرِّينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آم خير أن ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به عدائق ذات بهجة ما كان لكم انكم بفوا شجرها ايلوهن مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا وجعل في لاها انهارا وجعل لها سي وجعل بين البحرين حاجزاً أأيداهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آه إله مع الله قليلا ما تذكرون أن من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياء نسرا بين يدي رحمته آه إله مع الله تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ